ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثموم وحميم وظل من لا بارد ولا كريم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 الأولين والآخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من ذقوم فمالئون منها البثون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرعيتم ما تمنون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 أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تذرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِنُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ مُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَارَ الَّتِي تُورُونَ أأنتم اصبحت سجرتها من نحن ان نحن جعلناها من اجل ان تكون افضل ربك العظيم فلا تكون افضل النجوم وإن إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين هذا الحديث انتم مذهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون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 وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ يَمِينٍ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ يَمِينٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُذُلٌّ مِّنْ خَوَامِ وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فتبح باسم ربك العظيم